6- استمع إلى الساعات وأعدها ثم اكتب رقم الساعة في الدائرة المناسبة كما في المثال الساعة الرابعة الساعة السادسة الساعة الحادية عشرة الساعة الثانية الساعة التاسعة الساعة العاشرة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة الخامسة الساعة الثانية عشر الساعة р الساعة الثالثة